119. وصدق بالحسنى 110. فسنيسره لليسرى 111. وأما من بخل واستغنى 112. وكذب بالحسنى 113. فسنيسره للعسرى 114. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلوى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجن 119. الذي يؤتي ما له يتزكى 110. وما لأحد عنده من نعمة تجزى 111. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى